بسم الله me <laughs> now. 6 Kon خ What's <laughs> our I'm a أتخذ من دوني آلغة لي يرد للرحمن بهرع لا ترمغني خل الجنة قال يا ليس قومي أظلمون بما غفر لي ربي ودعا What oh, do أَزِيُّونِ أَلَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَنَا قَبْلَهُمْ مِنْ أَنْقُولِ أَنَّهُمْ إليهم لا وَإِن كُلُّ لَمَّا دَبَّ يَوْمَئِذٍ لَّنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةُ اللَّهُ أخذنا إنها حبا فمنه يأكون What you ما نادري يتأور في الطّرّك المشون، وخلقنا لهم من مسلي ما يركبون. وَإِنَّ شَأْنَ النُّبُورِ الْقَوْمِ فَلَا طَرِيقَ لَهُمْ وَلَا يُنْقَضُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَإِلَى قِيلَ لَمْ نُؤْمِنْ Yeah ما يرضون إلا خيحة واحدة تأخذهم وهم يحسدون فلا يَخْلُقُونَ نَفْسًا وَيُوصِيَكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أهلهم فلقخ الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شبه فاكرونهم وأزوادهم في ولاد 樂乎 Amen. <laughs> بی معانا انام ام وابا بكى نسيني ولا يؤجرون. ومن في الحلق أفلا يرقلون وما علمناه الشقر وما <تصفيق> إِنَّهُ وَاللَّهُ O God, for and that then... فإذا هو يصافي قومي وضرب لنا مرسلا ونسي يا وضرب لنا مثداً ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب وكونا من يصيل اللباب وهي راضيه و هي انا الذي وهو بكل ظل نعيم الذي جعل لكم من الشجر الأكبرين الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارا فإذا من وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ فَمَا وَأَتِيَ الْأَوَّضَ بِقَادِرِ النَّعْلِ يَخْلُقُ مِنْ الْلَّعْمِ وهو الخلاك العليم فَتُوبَ حَنَنَ الَّذِي بِيَدِي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ